لله. الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه أما بعد مع الدرس الرابع والعشرين من دروس الشيخ الشاطبية ومع باب الياءات الزوائد قال النظر رحمه الله تعالى ودونك ياءات تسمى زوائدا لان كنا عن خط المساء المصاحف معزلة وتثبت في حالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كمالا وفي الوصل حماد شكور امامه وجملتها ستون واثنان فعقلا فيسري إلى الداء الجوار المنادي أهديا أن يؤتيا تعلم تعلمني الولى وأقرتني لسرة وتتبعا سما وفي الكهف نبغي يأتي في هول رفلا سما ودعائي في جنى حلو وفي التمعوني أهديكم حقه بلا و ترني عنهم تمدونني سما فريقا و الداعي هاك من حلا <تصفيق> اليات الزوائد هي اليات المتطرفه الزائده على رسم المصاحف العثمانيه والفرق بين اليات بين الاضافه واليات الزوائد من اربعه اوجه الاول ان اليات الزوائد تكون في الاسماء نحو الداعي او الجواري وفي الأفعال نحو يأتي ويسري ولا تقول في الحروف بخلاف يآت الإضافة التي تكون في الاسم والفعل والحرف الفرق الثاني أن يآت الزوائد محذوفة من الرسم من الرسم الصحف الثمانية بخلاف يآت الإضافة فإنها ثابتة فيها الفرق الثالث الخلاف في الياءات الزوائد دائر بين الحذف والإثبات أما ياءات الإضافة فإن الخلاف فيها دائر بين الفتح والإسكان بين الفتح والإسكان وصلا أما عند الوقف على ياءات الإضافة فكل القراء يسكنونها الفرق الرابع الياءات الزوائد تكون عصلية نحو المنادي أو يوم يأتي فتكون زائدة نحو عيد ونذرى وإنما تسمى زائدة لأنها لم ترسم في المصاح أما جاءت الإضافة فلا تكون إلا زائدة بمعنى أنها لا تقع لا للكلمة قال بعد ذلك وتثبت في الحالين دراً لواميًا بخلف وأول النمل حمزة كمال وفي الوصل حماد شكور الإمام وجملتها ستون واثنان فعقلة القاعدة العامة هم القراء في إثبات الياءات الزوائد أو حذفها على النحو التالي اولا قال الناظم وتثبت في الحالين دراً لا بخلف أي, أي أن ما يثبته ابن كثير في هذا الباب فهو يثبته وصلا وقفا قولا واحدا يثبته ابن كثير في هذا الباب من الياءات الزوائد يثبته في الوصل والوقف كل الئات التي يثبتها ابن كثير في هذا في هذا الباب من يات الزوائد تكون ثابتة عنده وصل واقفة هشام يثبت ما يثبته من هذه الئات في الحالين ولكن بخلاف بمعنى أنه يثبتها في الحالين أو يحذفها في الحالين بعد ذلك قال وأول النمل حمزة كمالا أي أن حمزة يثبت فقط الموضع الأول في سورة النمل قال أتبدو بمال هذه الكلمة يثبت فيها حمزة الياء في الحالين وما عداها يثبت ما يثبته وصلا فقط ويحذفه وقفا نعم بعد ذلك قال وفي الوصل حماد شكور إمامه أي أن أبا عمر ونافعا والكسائي يثبتون ما يثبتونه من هذه الياءات وصلا ويحذفونها وقفا خامسا باقي القراء الذين لم يذكروا معنا في هذا في هذه في هذين البيتين يكون لهم الحذف في الحالين إلا بعض كلمات سيأتي تفسيرها في موضوعها إن شاء الله على حسب ما يأتي في النظم قال وجملته ستون واثنان فاقلة أي جملة جاءت الزوايد المختلفة في المختلفة فيها اثنان وستون ياء بدأ بعد ذلك في تفصيل الياءات الزوائد ومذاهب القراء فيها قال فاسري إلى الداعي الجواري المنادي أهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا وخرتني نسرة وتتبع عن هذه الكلمات اختص بإثبات الياءات فيها أهل سما، وهم نافع وابن كثير وأبو عمر إلا أنه نافعا وأبا عمر يثبتانها وصلا ويحذفانها وقفا وابن كثير يثبتها في الحالتين وهي على النحو التالي قال فيسري أي في قوله تعالى والليل إذا يسري هل في ذلك قسم والليل إذا يسري ابن كثير يثبتها في الحالتين ونافع وابو عمر يثبتانها وصلا فقط إلى الداعي موقعين إلى الداعي يقول الكافرون إثبتها نافع وأبو عمرو وصلا وإحذفانها وقفا وإثبتها ابن كثير في الحالتين الجواري في قوله تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام في سورة الشورى أثبتها نافع وأبو عمر وصلا وحذفها وقفا وأثبتها في الحالتين ابن كثير المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب في سورة قاف فذلك يثبتها, يثبتها وصلا أبو عمر ونافع ويحذفانها وقفا ويثبتها ابن كثير في الحالتين يهديا لقوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى ربي, عسى ربي أن يهديا وقل عسى أن يهديني ربي يهديني ربي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك على أن تعلمني مما علمت رشدا هذه المواضع الثلاثة في سورة الكهف أثبت الياء فيها وصلا وحذفها وقفا نافى وابو عمر وأثبتها في الحالتين ابن كثير بعدها قال أخرتني الإسراء وأخرتني الإسراء وتتبع انثم لأن أخرتني إلى يوم القيامة في سورة الإسراء لان أخرتني إلى يوم القيامة أثبتها نافع وأبو عمر وصلا وحذفها وقفا وأثبت ابن كثير في الحالتين ألا تتبعني أفعصيت أمري في سورة طاع أثبتها نافع وأبو عمر وصلا وحذفها وقفا وأثبتها ابن كثير في الحالتين باقي القراء غير أهل سماء يحذفون هذه الياءات في الكلمات التسع قولا واحدا وصلا ووقفا وهنا نلاحظ أن الياءات أو الكلمات التي ورد فيها ياءات زائدة وأتى بعدها همزة قطع فإنها تمد لكل من يثبتها على حسب مذهبه في المد المنفصل مثل لين أخرتني إلى يوم قيامة يمد له حركتين يمد له حركتين مثل ابن كثير وقالون بخلاف ودوري أبي عمر بخلاف وستوسي قولا واحدا لان أخرتني إلى يوم القيامة أو التوسط في الوجه الثاني للدوري وقالون لئن أخرتني إلى يوم القيامة أو بالمد المشبع ست حركات بالنسبة لمرش لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا تتبعني أفاصلت أمري والذين يحذفون ليس عندهم مد لانهم في الأساس ما عندهم يعني الذين لا يثبتون ياء ليس عندهم مد مطلقا قوله بعد ذلك وفي الكهف نبغي يأتي فيه في هود أي أثبت أهل سماء والكساء الياء في قال ذلك ما كنا نبغي فرتد نبغي فرتد في سوره الكهف وفي قوله تعالى يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه في سوره هود وطبعا نافع وابو عمرو والكسائي سيثبتونها وصلا ويحذفون وقفا وابن كثير على مذهبه يثبتها في الحالتين والباقون يعرفون في الحالتين قوله ودعائي في جناح هذه. أي أثبت الياء في لفظ ربنا وتقبل دعائي في سورة إبراهيم حمزة وورش أبو عمرو يثبتونها وصلها كذا ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي البازي عن ابن كثير يثبتها في الحالتين تبعا لشيخه لأن شيخه إذا أثبت ياء يثبتها في الحالتين فهكذا يثبتها البازي وقفا ربنا وتقبل دعائي ويثبتها كذلك وصلا ربنا وتقبل دعائي ربنا غفر لي لا. أما حمزة وارش واب عمر فإذا وقفوا عليها يقفون بالحذف ربنا وتقبل دعاء وحمزه معلوم أن له حذف الحمزة ربنا وتقبل دعاء وحذافاء الباقون في الحالتين قوله وفي اتبعوني اهديكم حقه بلا وان عنهم أي أثبت ابن كثير في الحالتين وابو عمرو وقالون وصل الياء في وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد بصوت واخر فمن كثير يثبتها في الحالتين يعني اذا وقف يقول وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني واذا وصل كذلك يثبتها مثل قالون وابي عمرو اللذان اللذين يثبتانها وصلا فقط وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد او اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد وان ترني عنهم اي في اثبت ليا في قوله تعالى ان ترني انا اقل من كمالا ان ترني انا اقل اثبتها ابن كثير في الحالتين وابو عمرو وقالون وصل فقط وحذفها الباقون في الموضعين في الحالتين يا تمدونني سما فريقا اي اثبت اهل سما وحمزة الياء في قال اتمد طبعا الحمزة يقرأ باضغام النون في الاولى في الثانية مع المد المشبع فاقرأه على قراءة حمزة قال اتمدوني بمال اذا بالنسبة لحمزة وصلا واذا وقف يثبت الياء كذلك قال اتمدوني ومن كثير يثبتها في الحالتين قال أتمت دوني قال أتمت بمال أما أبو عمرو نافع فيثبتانها وصلا ويحذفانها وقفا والباقيون يختلفون في الحالتين قوله ويدع الداعي هاك جن حلا هاك للبزي وجن ورش والحاء أبو عمرو الرمز لأبي عمرو أثبت الياء في يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى أثبت الياء وصلا وقفا البزي وأثبتها وصلا فقط وحذفها وقفا ورش أبو عمرو والباقون بالحذف في الحالتين قال بعد ذلك وفي الفجر بالوادي جرى ياله وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة وأكرمني معه أهالني إذ هدا وحنثوما للمازني عد اعدلا وفي النمل آتاني ويفتح عن ألي حمل وخلاف الوقف بين حلا علا ومعك الجواب الباد حق جلاهما وفي المهتر الإسراء وتحت أخ حلا وفي, وفي التبعا في آل عمران عنهما وكيدون في الأعراف حج ليحملا حج ليحملا بخلف وتؤتوني بيوسف حقه وفي هودى تسالني حواليه جملا وتخزوني فيها حجه اشركتموني قد هداني اتقوني يا اولي اخشون معولا وعنه وخافوني ومن يتقي بيوسف وافى كالصحيح معللا وفي المتعايد الره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا ومع دعوه الداعي دعاني حلا جلا وليس لقانون عن الغرد سبلا نذيري الورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جلا ونعقل جواب البادي حق جلاهما أو قبلها وفي النمل آتاني ويفتعوا أدري حمل وخلاف الوقف بين حنى ولا أي وفي الفجر بالوادي دنا جريانه في سورة الفجر قرأ ابن كثير في الحالتين باثبات الياء في لفظ بالوادي وورش وصلا فقط في قوله تعالى الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون بالوادي وفرعون نعم أثبت الياء في الحالتين ابن كثير وهو وصلا فقط ورش وحذفها وقفا وحذفها الباقون في الحالتين قوله وفي الفق وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة أي اختلف عن في الوقف فعرض عنه الحذف والإثبات، ولكنه يثبتها وصلا بلا خلاف، أما زميله البزّي فيثبتها في الحالتين بلا خلاف، وحذفها الباقونا في الحالتين بلا خلاف. قال بعد, بعد ذلك وأكرمني معه هو أهانني إذ هذا، وحذفوا ما للمازني عد عدل، وأكرمني معه هو أهانني إذ هذا الألف لنافع والها للبزّي أي أثبت نافع. وصلا والبزي في الحالتين اثبت اليا في لفظ اكرمني في قوله تعالى فيقول ربي اكرمني واما اذا مبتلا فيقول ربي اكرمني واما في الواصل نافع وفي الحالتين البزي في البزي هكذا وقفا فيقول ربي اكرمني والموضوع الثاني فيقول ربي اهانني كلا فيقول ربي اكراها لي كلا بالنسبه للنافع نافع والبزي, والبزي يزيد انه يثبتها وفقا كذلك فيقول ربي اهلها في سوره الفجر ثم قوله قول الناظم وحذفوهما للمازني عد عدلا اي انه حذف الياء في هذين اللفظين اكرمني وأهانني في لفظ أكرمني ولفظ حذف اليا في هذين اللفظين لأبي عمرو البصري اعتبر أحسن وأجمل من إثباتها له فحينئذ يكون له في الوصل حذف قولا الحذف والإثبات يقول لأبي عمرو في الوصل الحذف والإثبات والحذف اشهر ويحذفها وقفا بلا خلاف معنى قول الناظم وحذفهما للمازني عد على لا أي أن أبا عمرو اعتبر أن حذف اليا في لفظ أكرمني ولفظ آنني أجمل من إثباتها فحينئذ يكون له في الوصل الحذف والإثبات والحذف أشهر ويحذفها وقفا بلا خلاف وباقي القراء بالحذف في الحالين قال بعد ذلك وفي النمل آتاني ويفتح عن أري حمل، وخلاف الوقف بين حولا علا أو علا قرأ نافع وابو عمرو وحفص المرموز لهم عن أولي حمل عن حفص وأولي نافع وحمل أبو عمرو قرأ هؤلاء الثلاثة بإثبات الياء مفتوحة في حالة الوصل في قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله في سورة النمل بإثبات اليا مفتوحة وصلا لنافع وأبي عمرو وحفص قوله وخلاف الوقف بين حولا العلا أي عند الوقف ورد فيها الحذف والإثبات عن قالون وأبي عمرو وحفص فوقفون فما أتني هذا اليا أو يقفون بحذفها فما آتاني هذا لقالون وأبي عمرو وحفص وحفص أما ورش الذي كان يثبتها وصلا مفتوحه فيحذفها وقفا بلا خلاف والبقول يحذفونها في الحالتين قال بعد ذلك ومعك الجواب البادي حق جناهما وفي المهتر الإسراء وتحت أخوحنا ومعك الجواب البادي حق جناهما أي أثبت ورش وأبو عمر الياء في الوصل وابن كثير في الحالتين في قوله تعالى واجفان كالجوابي وقدور الراسيات الجوابي وقدور الراسيات ووارش وابعمر يثبتانها وصلا ويهدفانها وقفا وابن كثير في حالتين فوقفوا ابن, ابن كثير هكذا واجفان ويثبتها وصلا كما مثلت وقوله وفي المهتد لسرى وتحت أخو أي ومعك الجواب البادي حق جناهما كلمة البادي في سورة الحج كذلك أثبتها وصلا ورش ابو عمرو وحذفها وقفا وأثبتها في الحالتين من كثير سواء العاكف فيه والبادي ومن يرده والبادي ومن يرد هكذا وصلا وارشو ابو عمرو بن كثير ويزير بن كثير وجها آخر أو اثباتها في الوقف هكذا سواء العاكف فيه والبادي وقرأت سواء بالرف لأن حفص وحده والذي الذي يقرأ سواء بالنص وباقي القراء يقرؤون سواء نعم في سوره الحج وحذفها او حذف الياءين فيك الجوابي والبادي باقي القراء الذين لم يذكروا معنا. قوله وفي المهتدي الإسراء وتحت أخوحنا أي أثبت نافع وأبو عمر وصلا الياء في لغ المهتدي في سورة الإسراء فهو المهتدي ومن يضلل فهو المهتدي نافع وأبو عمر يثبتنها وصلا فقط ويحلفانها وقفا وفي السورة التي تحت الإسراء وهي الكهف في سورة الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوات منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا فهو المهتدي ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا بإثبات الياء وصلا نافع أبو عمر وكذلك في لفظ سورة الإسراء إثنانها وصلا ويحذفانها وقفا. الباقول يحذفون في الحالتين. وأثبت كذلك نافع وأبو عمرو الياء في سورة الأنعامران في قوله: فقل أسلمت وجهي لله ومن التبعني وكل الذين ومن التبعني وكل الذين. أثبتها وصلا نافع وأبو عمرو. وحذفها وقفا وحذف الباقول في الحالتين. قوله. وكيدوني في الأعراف حج ليحمل بخلف أي أثبت أبو عمرو وصلا بلا خلاف وهشام في الحالين بخلاف على ظاهر النظم أثبت في ثم كيدوني فلا تنظرون في سورة الأعراف والصواب أن هشام يثبت في الحالتين بلا خلاف والباقون بالحذف في الحالتين إذا أبو عمر هو الذي ثبت وصلا قولا واحدا ويحذف وقفا وهشام يثبت في الحالتين قولا واحدا بلا خلاف ولا يلتفت إلى قولا ناظم وكيدون في الأعراف حجة ليحمل بخلف أي هشام بخلاف لا يلتفت إلى هذا الخلاف لا والصواب أن له إثبات الياف في الحالتين قولا واحدا هشام. قوله بعد ذلك تؤتوني بيوسف حقه أثبت الياء في الحالتين ابن كثير وأثبت وصلا فقط أبو عمر في حتى تؤتوني موثقا من الله تؤتوني موثقا من الله هكذا لابن كثير وأبي عمرو وصلا ويزيد من كثير أنه يثبتها وقفا هكذا حتى تؤتوني والباقون يحذفون في الحالتين قول النظم وفي لا تسألني حواريه جملة أي أثبت أبو عمر وورش الياء وصلا فيه فلا تسألني ما ليس لك به علم بالنسبة لأبي عمرو يقرأ هذا فلا تسألني ما ليس لك أما ورش فيقرأ أو فيروي فلا تسألني ما ليس لك به علم الشاهد في كلامنا هنا, هنا إثبات الياء وصلا لأبي عمر وورش فلا تسألني ما ليس أما خلاف فتح اللام وتجديد النون هذا يأتي في صورة هود إن شاء الله وحذفها غيرهما قوله وتخزون فيها حجة أي أثبت أبو عمرو وحده وصلاً ألياء في الكلمات التالية وتخزون فيها حجة أشرتموني قد هداني تقوني يا ألف شون معولة مع وعنه وخافوني كل هذه الآيات أثبتها أبو عمرو وصل وهي على النحو التالي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي في سورة هود ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما اشركتموني من قبل بما أشرطموني من قبل في سورة إبراهيم وقد هداني ولا أخاف في سورة الأنعام. واتقوني يا أولي الألباب في سورة البقرة واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا في سورة المائدة وخافوني ان كنتم مؤمنين في سورة العمران هذه الكلمات الست أثبت الياء فيها وصلا وحذفها وقفا أبو عمرو وحذفها غيره في الحالتين قوله ومن يتقي زكا بيوسف وافا كالصحيح معلل أي أثبت قنبل المرمزة وبالزاي من زكا الياء في لفظ إنه من يتقي ويصبر يتقي ويصبر في سورة يوسف في الحالتين أثبت قنبل في الحالتين وأشار إلى توجيه إثبات اليا في هذه الكلمة بأن من العرب من يجد الفعل المعتل مجرى الفعل الصحيح مجر الفعل الصحيح فلا يحذف منه شيئا عند جذمه كما قال الناظم وافق الصحيح معللا أي يعامل الفعل المعتل معاملة الفعل الصحيح على بعض لهجات العرب كما لا يحذف من الفعل الصحيح شيئا عند جزمه ويكتفى بإسكان آخره قوله وفي المتعالي ذره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهالا أي أثبت ابن كثير الياء في الحالتين في لض الكبير المتعالي سواء منكم بصورة الرعد، فيثبت عصلا هكذا ويثبت وقفا كذلك الكبير المتعالي هذا معنى قوله وفي المتعالي ذروه والتلاقي والتنادي ذرَبَ غيِّ بالخلف جهالة. أي أثبت ورش وصلا وابن كثير في الحالتين قولا واحدا وقالون بخلاف أثبتوا الياء في لينذر يوم التلاقي يومهم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون التلاقي والتنادي يثبتها وصلا ووقفا ابن كثير ويثبتها ويثبتها وصلا فقط ورش قولا واحدا وقالون بخلاف والصحيح أن قالون ليس له الا الحذف في الحالتين ولا يعمل بالخلاف المذكور فيكون وصل هو ورش هو الذي ثبتها وصلا فقط وابن كثير يثبتها في الحالتين وقالون بالحذف في الحالتين كباقي القراء الذين يحذفون في الحالتين هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين